آخدين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلين من الليل ما يهجعون كانوا قليلين من الليل ما يهجعون وبالأسحارهم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائر والمحروم وفي الأرض آيات للمقمنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ وفي السماء رزقكم وما تعدون؟ فأَرَبِّ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُّ مِثْلَ مَا أَنْكُمْ تَنْصِقُونَ الأَتَكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ بِمُكْرَمٍ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ كَرُونٌ فَرَغَ إلَى أَحْلِهِ فَجَاءَ أَبْعِجَلٍ سَمِينٍ فَقَرَّبَهُ إلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغنى من عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز نعيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون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 وتركنا فيها آية لِلَّذينَ يَخافونَ الْعذابَ الأليمِ وَفِي مُوسى أَبصَلْناهُ إِلَى فِرعونَ بِسُلْطانٍ مُبينٍ فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ ساحرٌ أَوْ مجنونٌ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُدينٌ وفي عاد إذ أرسلنا عليه مذيح العقيم ما تذر من شيء أدت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينبون لَمَسْتَطَاعُ مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ وَالسَّمَاءَ بَرَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّ لَدَيْنَا لَمُدَّدًا